ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أو ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا وَإِلَّا يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الْدِّينِ وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَذِينِ إِذَا تُتَلَعَلِهِ آيَاتٌ قَالَ سَأَطِيرُ لَهُ كَلَّا بَلْ قَالَ ثم إنهم لصاد جهيل ثم هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما بدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد أسقون من رحيم مختوم ختامه مس وفي ذلك المتنافسون من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك يراغون هل ثوب الكفار ما